بسم الله الرحمن الرحيم قُل أُوحِي إلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبَ يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَ نَابِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَ